وَأَمَّا مَنْ تَنَفَّسَ بِالنَّفَسِ فَهَدَيْنَاهُ فَاسْتَحَضَرُوا الْعَمَى وَالْهَدَى على فَأَظْلَمَتْ عَلَيْهِمْ صَاعِقَةٌ عَدَا ما جاءوا ما شهد عليهم سمعوا أبصارا وجدودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي um mm -hmm. يوم ما أعمدون ودى لظنكم الذي ظلمتم بربكم أعداء فأصبحتم من الخاسرين يَسْتَأْنِتُهُ فَمَا هُمْ مِنَ الْمُكْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَنَا فَذِيًا لَمْ نَلْقَنْ أَحَدًا إِلَيْهِ وَمَا خَلَقْنَا حَقَّ عَلَيْنَا الْقِيَامُ وَحَقَّ عَلَيْنَا الْقَوْمُ عَنِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقَوْلِ عَنِ الْقَوْمِ لَعَلَّكُمْ تَهْدُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بما كانوا بآياتنا يرحلون وقال الذين كفروا ربنا إلى الذين أضدعنا من الجن والإنس نجعله ما تحت قدامنا ليكون من الأسفلين أَنِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقَامُ تَتَلَزَّزَلَ وَعَلَيْهِمْ تَتَلَزَّزَلَ وَعَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزُنُوا وَأَبِشِيرُكُمْ وَأَبِشِيرُكُمُ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ أحسن فإذا الذي بينك وبينه عذابة كأنه وليل حميم وما ينطعها إلا الذين صدروا وما ينطعها إلا ذو حرح العظيم وإن